وَقَوْلَ الَّذِي يَغُضُّ عَنْهُ صَ قُلْ فَلِمَا يُعَذِّرُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْ تُوبَ شَرٌ مِّمْ مَنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعرف من يشاء ولله ملك السماء وإذًا جيل موصي يا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> من الرسل يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءها من بشير Oh <laughs>